بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسل بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك من ما تدعوننا إليه مريب؟ قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 يكون بسلطان إِلَّا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ذيتمونا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 وَأَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ دَبَّارٍ عَنِيدٍ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجت وما هو بمجت ومن وراءه عذاب غلي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 فهل أنتم مُغْنُونَ عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا بالنا من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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّنْ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 وَإِن تَعُدُّونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُوبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ندب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَالَكُمْ مِنْ زَوَالٍ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 إن الله سريع الحساب هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب